بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عميم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض لهمات السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطن من فوته تكاد السماوات يتفطن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 ألا إن الله هو الغفور وحيد والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل والذين اتخذوا أولياء الله حفيظ عليهم وما أن تعلين بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنًا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. وكذلك أوحينا إليك كرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا فريق في الجنة وفريق في الشعير فريق في الجنة وفريق ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يَا شَاهُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ قَضَرِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَن تَخَذُوا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 ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنير وما فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنير فاطروا السماوات والأرض سَأَصِيرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَمْفُسْكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَزْرَأُكُمْ فِيهِ لَكُمْ مِنْ أَمْفُسْكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا فِيهِ ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض له مقاليد السماوات والارض يرزق الرزقا لمن يشاء ويقعد يَرُسُلُ كُلَّ قِرْمٍ يَشَاءُ وَيَقُدُّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى شرع لكم من الدين ما وصى به والذي